وعدم إقدامه على تولي القضاء، كان يقول منطقه في هذا الأمر منطق العقلاء الكبار، من ممن طلقوا الدنيا ثلاثا يقول سفيان لست أخاف, إهانة هؤلاء لن ولو فلا أخاف من هؤلاء من لن من ولو من فلا من من من من من من كرامتهم من من يكرموني فلا من من من هم من من من من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 ولا نزع ليد من طاع، وإينما كان خوفاً على نفسه، وخوفاً على سلامة قلبه وحتى لا يفتن. وهذا شأن العقلاء العلماء أهل الورع والزهد. لكن صرنا نرى أناساً يتكالبون على الدنيا ويبيعون دنيا أخراهم بدنياهم، يبيعون دنياهم بأخراهم، يشترون الدنيا ويبيعون الآخرة. وبمجرد ما يقفزوا إلى هذه المناصب الشرعية، ينسون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 ولما رجع عما كان يعتقده إلى قول غير لا يقول به أحد من أهل العلم هو فيه متفرد بالغلط وخارج عن جماعة المسلمين ولكن هذا شتان ما بين مشرق ومغرب لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد الجاب لجاب جاب هؤلاء إلى هؤلاء الكبار هذه النجوم سفيان الثوري وابي حنيفة وهؤلاء العليا من الرجال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 كان الراجل ممكن يلقى الإمامه ما يعرفوش ما شافوش قبل كده بيسمع اسمه بس ما يعرفوش إنه هو دوت العالم الفلاني فراجل غريب وأصلا هو مختبئ ومتواري من السلطان ومش عايز حد يعرفه ففي الركب ومع الناس في اليمن وتسرق منهم حاجة قالوا مين اللي ممكن يكون سرق الراجل الغريب دو حتوم فأخذوه ورفعوه إلى معن ابن زائدة فقالوا هذا الذي سرق متاعنا وكم من الشرفاء التهمة بالسرقة يوسف الصديق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 ما حدش عرفه إلّا اللي... ما الذي أجبره على كل هذا خوف القضاء خايف يكون شيخ المشايخ وأكبر راس في الدولة من الناحية الشرعية يعني هرب من هذا وقع في كل هذا البلاء فيذهب سفيان ويؤجر نفسه في من صاحب بوستان فيمر به بعض الخش بعض ال... ال... ال... الناس ويسألهم فيقول له من أين أنت يا شيخ ت تم... منين يا شيخ فقال لهم أنا رجل من أهل الكوفة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 لقد أكل رطب البصرة البر والفاجر وحتى الكلاب أكلت رطب البصرة دي حاجة يعني مش عايزة بقى معلمة يعني فدعك من الكذب قال والله ما ذقته قط فذهبوا إلى صاحب البستان ليعجبوه قلت الراجل عندك ده راجل عجيب إيش اللي بقوله هذا فلما ذكروا له الموقف قال هذا سفيان المسعيد سعيد الثوري إن كان صدق فيه مقال ولم يذق الرطب بتاع البستان بتاعي يب هذا رجل وارع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 فهذا من صنيع أهل البدع فينبغي في أن يعني نرجع إليه ونرضيه ونضع أيدينا في أيدينا نتعاون معه مع البر والتقوى وأخذ يكلمه في ذلك فأجمعوا على أن يقدم بغداد تفق هو محمد نم بغداد ويصلح المهدي ويمش المسائل يعني وكتبوا إليهم كتابا على هذا وعزم على الخروج لكن سفيان حمى ومرض وحضره الموت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 العاقل يخاف يقول لعله استدراج ويحسب لهذا حسابا أن يكون فتنة نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من الفتن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليل أقبل والعيون ترق راقات والقلب يغمره الله أني قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون يخشون يوما لا ينجون.